صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 كَلَّا أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 Aleyhi توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقا في أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَانَكَ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 وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منهم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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم ما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون وما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجمع لهم الناس وذلك يوم مشه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 رَبك فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبدها أعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم وير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْْ مِ رّكَ لَ قُضَ بَنَهُم وَإَِّهُم لَفِي شَكِم مِنهُ مُرِي وَإِنَّ كُللََّا لَ يُوَفِيََّهُم رَبّكَ أَعْملَهُم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 لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَفَتُمْسِكُونَهُ فِي الصَّلَاةِ طَرَفَيْنِ نَهَارٍ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ لا لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ وقبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزالونَ مُخْتَلِفِ إِللاا مَرَّحمَ رَبُّك وَلِذالِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْكَلِمَةُ رَّكَ ل أَمْلَ أنَّ جَهَنَّمْ لأَمْلَ أَنَّ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah